تارا تارا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 z من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان ركب <تصفيق> عليه Yeah. وَ في laعَ م sha za أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء Yeah. Uh -oh. لما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من in Allah ala qal şeyin şahid şey. فلم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم تر əki okay. Qa alayhi ربهم فالذين كفا قطعت لهم سياه من نار يصب من فوق الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كل ان الله يعذ الخليل الذين امنوا وعملوا صالحا لهم جنتان تجري من تحتها ه يحونَ فيهن س حون فيه م س من ذه ب وَ أود في <تصفيق> كَفَرُوا وَيَفْتُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومن يرد فيه بإلخاد بظلم نزقه من عذاب نليم وإن النادي اذا رهيم ما كان البيت ألا Well, وَيَذْكُرُ اسْمَ ٱللَّهِ وَيَذْكُرُ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أيام Leyə key okay. there لنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من لوثان واجتنبوا قول الزمان मै जी سفاء لله غير مشركين at all. lo no. ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله بشِّرِ المُخْبِتِينَ وبشر فيها خير لكم فيها خير فذكروا اسم الله عليها What? سخفناها لكم لعلكم تشكرون فذ ا ف